سورة بقراء آية لبتوكو في قدن الرأي واقيم السلاطة سلاطة الآباء اكا اسي برباة سهند اكرثوا لسنتين لفقوتاتي واجبات شروطة اكا سمعركان افوانسلا اسي برباة سهند سلاطة الآبو جدب وآتو الزكاة زكاة روتي السنين لكننا دا وما تقدموا وانتث دبر فتنجرا اخرادا لانفسكم لبوت ثنيف من خير وان غاري ار تجدوه انما اگر تنوان غاري دبر فتنسن من دائسا عند الله ربك صبرت قوتها لتهين الله رب بما تعملون وان سن بصير أركعدا، وقالوا نجد يهودا، يوكي يهودا في نصاران ليدخل الجنة، جنة أبد سين، إلا من كان يهودا، نما يهودا تهملا جد أو نصارى، يوكانم كريستان تهملا جنة سين، اللي تلك أمانهم. Suun huwitei ishaniiti waandu garratti hundaaymiiti. Kul jeli yaa kenna muhammad haatu fida burhanakum ragaakissan abatamaa. Ka isimale namnibirajan natan galujettan. In kuntum sadikin yookar ugaadubbatan taate jiccha kesan kes Bala. روغان سين جنته من اسلم وجهه لله نمن فولى في غر ربي تكن معنى ان كنن ربي بتماج جوده وهو محسن حال غاريد لجن فله نم غاريد لغي ربي التركف كنف الله من دانس ولا خوف عليهم وأن ولا هم يحزنون وان فراديسان لن سداه ولا هم يحزنون وان براديستين دبرن لله يرتهيا دوني يجر وقالت اليهود يهودا النجته ليست النصارى على شيء كريستان همرا ينجرن امنتي ويتون قبني يتوال وقساجرن وقالت النصارى كريستان لن نجته ليست اليهود على شيء يهودان هم تقران جرتو أمن تي وهي وجد وهم يتلون الكتاب قاكت والوق والوكسنيف حالما كتاب قرآنين ودما كتاب قرآن قاكت والرفسني والجيكان كذلك أقم جر جتكنا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والروايات كم بين الله فكما إثني جلي مشركني أربعة اللي أقوم كنا محمدهم مرة ينجروا سحاباهم مرة أنجرا نيجرا فالله رب يحكم بينهم مرتق جدو إثني يوم القيامة جيران أبتسا فيما كانوا فيه يختلفون وأن إسان كيس ست والأبني والمرمن ربي مرتغي أداد إسان باسا ومن أظلم نم لب في ميل نجرة ممن منع نمدور قرر مساجد الله مسجد ربي اتسالات أن يذكر فيها اسمه مقار ربي كيس ست نما مسجد ربي نما دورغي اكنام نتي ما في ميد هنجرا هنجرو وسع كاريفه يو كا في خرابها مسجد ربي انسو كيستي اكنام نتي نما مسجد ربي نما في ميد نغيره هنجرو اولئك جرى مسجد الرا مسجد الحرام ال يراسن مسجد الحرام أقنا من الأفئ الله ربي ما ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين جرس سما في لهم في الدنيا خذيون جارا في الدنيات إن تساني فجر ولهم في الآخرة عذاب عظيم آخرات عذاب قدات تساني قباهيت نينجر ولله المشرق والمغرب رب ما في بيا في ليت اللين فأينما تولو غارما غرقلتان غرقلا سلاتا يوقبلا واللالتنيجتان إسني لقد قمت باستخدام الناس وقد قمت باستخدام الناس وقد قمت باستخدام الناس وجه الله فول رب إن الله واسع عليم رب ان رحمة النساء بل عليم حجي قبرون نساء حجتان اللي بيك آده اسن المهجتنا ما قبل لا يو ولال تانغر وقالوا ني يهودا فنسارا اتخذ الله ولدا رب المتاثفه جت يو يهودا نسارا في عربن مشركا رب المتاثفه جت يهودا عزير المرب نسارا عيسان المرب جت عربا ملائكان انتلو ربي تربتي ارغتي ربت الفتى انت لا يتي بنات ربي تجئك سبحانه قل كل ما ربي ربي قل من ربك الله وانجر جدر جنن كنرا بل له ما في السماوات والارض رب مكنها في, في دتي كسجر هندن بابروت ايثات كل له قانتون وانت هندن ربك ان ربك إن أجلوا ربك إن فقدتك آتونا بديع السماوات والأرض رب أم سمي في دجته مثال تكو أدرال لال كأمه وإذا قضى أمرا يوم مرتي تكو مرتيث فإنما يقول له كإن ومرتيثا نجرق تهجداني فيكون نومتها يوانتسون، الموهيت تأسف النجت ربّين، ودو تأسفته بر بعض لنو ما تأسفته، المات يوانتسها جمشيث هنجرو، ددبي الرّانجر عارثفته، دو أربك كمبوفته، ربّين كن المتها جانقبو. وقال الذين لا يعلمون نجد لو لا الله، ما ربّن دب محمد ارقى ما ربي اتت امانا جده ما نتن حاسين جدا او تأتينا آية يوكا آية ما نتن محمدها محمد ها ارقى ما ربي اتت امانا جد ما نتن رفين ري كذلك اقمكنا قال الذين من قبلهم وردراني اللي جده وردسانين دراء يهودانا ساران لن ارقمتو مثل قول فكما جراكنا جللن النبي موسى الآن أرنا الله جهرة يتنيججو يهودان لين تشابهت قلوبهم قلب النسان والفكات تجللن كيسدت قد بينا الآيات آياته إفبعف نجر لقوم يوقنون ورى يقنسي أمنوف إنا أرسلناك نتيا محمد سئرق بالحق نجمان بشيرا قمت شيئا على تاتين ور ربيت أمني ونذيرا دنينها على ربي د ولا تسألوا هنقا فتمت نم كن مردي ديتين كفر أصحاب الجهيم ور الجهنم في قباحة الر هنقا وجدان آيان تي نتار آيا دفتون هاغال генوتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته